ઓ હો એટે ايش قصد تقول لي هذا بفاضل سوادايوني قلبي غير ما ايش قصد تقول لي كيا بتعال الصبح وظنوني روحوا منا لا تحرموني روحوا منا لا تحرموني دنيا لي lalini ويد كلهم ينجلي صحنا كمشت نبو فاضل حالهلي صحنا كمشت نبو فاضل حالهلي غيرة العباس من غيرة علي صرخة الحق بوجوده تاتلي صرخة الحق بوجوده تاتلي يلشوفه ما عوفه Oh, my God. ذرع الجن سبع القنطره مثل خوز انا بكذب جابت مره كربله يقولوا سوى الما جرى كربله يقولوا سوى الما جرى خلى فرسان الحرب متحيره خلى فرسان الحرب متحيره هابونه عيوننا وينك يا انا بالعب باس قصة قصة ايتي وقفة من الاذباب شدتي انا بالعب باس قصة قصتي وقفة يوقفلي من الاذباب شدتي هو اروح وساكن بنص مهجتي ويتشد واحد مثله اشوفه واحد مثله اشوفه بالدنيا دي ينقذني يحميني معشوقي ويعاني عذب معايا عذب معايا عذب اداء المنشد محمد العامل بقلم الشاعر تحسين الخفاجي الهندسة الصوتية والتوزيع احمد داوي تم التسجيل في ستوديو ريحانة المصطفى الاسلامي التصوير والمونتاج حيدر الزرجاوي